قَد رَضِي اللهَّهُعَن مُؤمننينَ إذوبعونَكَ ت تحتَ الشَّدَرَةِ فَعَمَ مَا فيِي قُلوبِهِم فَأَن زَل السَّكينَةَ عَلَهِم وَأَثابَهُ فَت قَريبَ وَم غانِ مَ وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا وَعَدَكُمْ اللَّهُ مَغَانِمَ كَثِيرَةً تَأْخُذُونَهَا فَعَجَّلَ لَكُمْهَا وَكَ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 وكان الله على كل شيء قديرا ولو قاتلكم الذين كفروا لولوا الأذبار ثم لا يجدون وليا ولا نصيرا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 أن تطعوهم فتصيبكم منهم معرة بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء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 لتدخلن المسجد الحرام إن شاء الله آمنين محلقين رؤوسكم ومقصرين لا تخافون فعلم ما لم تعلموا عَلِيمَ مَا لَمْ تَعْلَمُوا فَجَعَلَ مِنْ دُونِ ذَلِكَ فَتْحًا قَرِيبًا هُوَ الَّذِي أَرْسَلَ رَسُولَهُ بِالْهُدَى وَدِينِ الْحَقِّ لِيُظْهِرَهُ عَلَى الدِّينِ كُلِّ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 يابتغون فضلا من الله ورضوانا يابتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من اثر السجود ذلك مثلهم في ومثلهم في الإنجيل كزرع أخرج شطأه فآزره فاستغلظ فاستوى على سوقه يعجب الزراع ليغيظ بهم الكفار وعد الله الذين see me in